بوك تو نودك اونو واحد وتسعون واحد وتسعون سوب فرازاي كن كا اونو الجمل الجانبية باستخدام انا واحد الجمل الجانبية باستخدام ان واحد. ربما سيتحسن الطقس غدا. ربما سيتحسن الطقس غدا. كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت هذا؟ م expectations امل أنه سيتحسن. أمل أنه سيتحسن. سيأتي بكل تأكيد. سيأتي بكل تأكيد. هل هذا أكيد؟ هل هذا أكيد؟ مستس أعلم أنه سيأتي. أعلم أنه سيأتي. سيتصل بالتأكيد. سيتصل بالتأكيد. شو أعتقد أنه سيتصل. اعتقد أنه سيتصل لا النبيذ عتيق مؤكدا النبيذ اتعرف ذلك بالضبط اتعرف ذلك بالضبط اظن انه عتيق أظن أنه عطيق. مديرنا يبدو حسن المظهر. مديرنا يبدو حسن المظهر. شو أتره هكذا؟ أنا أرى. حتى أنه يبدو حسنا جدا. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. لا المدير صديقة بالتأكيد. لديه المدير صديقة بالتأكيد. شو في ذلك حقا؟ اتعتقد ذلك حقا يا ممكن جدا أنا لديه صديقة انه ممكن جدا ان لديه صديقه